عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اياكم الله باياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب كيف حالكم عساكم بخير هل تاذنون لنا البدء طيب حسان <تصفيق> الله عليكم بارك الله فيكم شيخنا الشيخ محمد عندكم من قراءة الحواشي عن القراءة طيب ماشي كارية بعد الله افتح الكتاب بسرعة عشان من الحواشي بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلاة وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى جامع البيان في تفسير القرآن إن علّى من علام عليه رحمة الله قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعظلوهن نعم ها؟ نعم 165 أنا سأقرأ إلى أن تصل فلا تعضلوهن العضل الحبس والتضييق وفي الفتح فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الخطاب في هذه الآية إما يكون للأزواج ويكون معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحاميه الجاهلية كما يقع لكثير من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كنا تحتهم من النساء أن يصرنا تحت غيرهم لأنهم لما نالوه من رياسة الدنيا أو لما نالوه من الدنيا الدنيا وما صاروا إليهم النخوة نخوه الكبرياء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمة الله منهم بالورع والتواضع وإما أن يكون خطاب للأولياء ويكون معنى اسناد الطلاق أنهم سبب له بكونهم المزوجين للنساء المطلقات نعم لا تمنعوهن فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أيها الأولياء وقيل الضمير للناس كلهم أي لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر نعم عبدالله، الله تسمعني؟ وقال في الحديث الثاني وعلى هذا لا يكون بالكلام اتشاره فإلا خطاب وإذا قلقت المنتساء لا يصبح للأولياء قبعا ويصبح أن يكون للناس ولهذا قيل الوجه أن يكون قال أن ينكحن أزواجهن الذين كانوا أزواجا لهم نزلت في أختي مع قلبني يسار طلقها أثن... نعم أن ينكحن أزواجهن أي الذين كانوا أزواجا لهن نزلت في أختي مع قلب نيسار طلقها زوجها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها ومعقل منع أن يتزوجها نعم إذا تراضوا بينهم أي الخطاب أي الخطاب والنساء وهو ظرف لا تعضرهن أي أو لأن ينكحنا بالمعروف بما يعرفه, يعرفه الشرع وهو حال عن الفاعل. ماذا؟ لا بالمعروف. ذلك أي النهي والخطاب لكل أحد أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين مخاطب أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما أنزل إليك وقلنا لك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أي ترك العضل أزك أنفع لكم وأطهر من دنس الإثم والله يعلم النافع الصالح وأنتم لا تعلمون قصور علمكم ناء في الحاشية الخامسة نحث ذلك خير اللفظ وأظهر وفي الحاشية السادسة والمعنى المؤمن هو الذي يتبع بالوعظ دون غيره الفتح او فتح وقال بالحجيه تعقد معناه الله يعلم ما في ذلك من الزكاه والطفل وانتم لا تعلمونه والوالدات يرضعن لفظه خبر ومعناه امر على سبيل الاستحسان نعم. بين عدتي الطلاق والوفاة. والوفاة اجتماما بشأن الأولاد أولادهن حولين سنتين كاملين تحديدا لا تقريبا نعم رد على أبي وعلى الزفر وعلى الزفر وعلى الزفر وعلى ثلاث سنين لمن أراد أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة فعلم أن أقصى, مد أن أقصى, مد أن أقصى مدتها سنتان والاعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلب وأنه يجوز أن ينقص عنهما نعم وعلى المو نعم الصوت الصوت عندك وشذت عائشة رضي الله عنه من بين أن الرضاعة الكبير يؤثر في التحريم نعم وعلى المولود له أي الأب وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه أظنوا هكذا رزقهن وكسوتهن نعم فزقهن وكسوتهن أي على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاء بالمعروف حسب ما يراه الحاكم وهو يقدر لا تكلف نفس إلا مسعها تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المؤن آه هذا المؤن مؤن وجوب المؤن عليه السابق وجوب المؤن عليه ولإيجاب المؤن لا تضار والدة بولدها بأن تدفعه عن نفسها لمضره أبيه بتربيته بل عليها إرضاعه نعم أضاب الولد إلى الأم أولا ثم الأب ثانيا استعبابا لهما عليه وتسبيها على أنه الحق حقيق بأن يستفقا على الإشفاق عليه وجيسا ولا مولود له أي الأب بولده بأن ينتزع أو ينزع عنها إضرارا لها ولا ولا تضار إلى آخر تفصيل لما قبله أي لا يكلف كل منهما من الآخر ما ليس في وسعه ولا يضار ولا يضاره بسبب الولد وعلى الوالد عطف على وعلى المولود له وما بينهما تعليل المعترض أي وعلى وارث الأبي وهو الصبي نفسه فإنه إذا مات أبوه فمؤن مرضعته, مرضعته من ماله إن كانه مال وإلا تجبر الأم أو المراد وارث الطفل يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته عصبة كانوا أو غيرهم على نفقه مرضعته أو يجبر وارث, وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرا والآخر انثى للجميع أو عصبات الطفل فقط مثل ذلك مثل ما على والده من إنفاق وعدم الإضرار أو المراد عدم عدم الإضرار, عدم الإضرار فقط لا على الإنفاق نعم لا, فقط لا الانفاق نعم ف... فإن أراد أي الأبوان فصالا فطاما صادرا عن تراض منهما متشاور بينهما قبل الحولين فلا جناح علي في ذلك ولا يجوز لواحد منهم أن يستبد في الفطام وإن اردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما اتيتم أي أردتم ايتاه يعني أجرتها أو أجرتها لعلها أجرتها أو إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما ارضعنا بالمعروف بالوجه المتعارف شرعا ومروءة ونفى الجناح ونفي الجناح مقيد بالتسليم لا لأن شرط جواز الاسترضاع بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابا أن يكون الاسترضاع مقرون بتسليم ما يعطى المرضع فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحبة فالسعيرة له عبارة مبالغة نعم بما هو من شر نعم فاستعيرت نعم, نعم. قال في الحاشيه الثانية أي استعير له العباره الموضوعه لإفادة التعليق بوصف الصحة اهتماما بشأن ذلك الأمر فضح منه واتقوا نعم. الله في محافظة حدوده واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد والذين يتوافون منكم ويذرون ويتركون. نعم. قال بالحاجة لما ذكر سبحانه عدّ الطلاق. واتصل بذكرها ذكر الاضاع. عقب ذلك بذكر عدّ الوفاة. لأن لا يتوخّم أن. عقب عقب ذلك. نعم عقب ذلك بذكر عدّ الوفاة. نعم. أزواجا يتربصن يحملنها على التوقف خبر في مع الأمر أربعة أشهر وعشرا أي عشر ليال وتقديره وأزواج الذين أو تقديره يتربصن بعدهم لأنه لا بد من الضمير في الخبر إذا كان جملة وخص عنه الحامل لقوله وأولاة الأحمال أجلهم إلى آخره والجمهور على أن عدة الأمة نصفها أو نصفها ويجوز أن يحلق منه التب وتقولها ثم أتحدث من شوال على أحد الجائزين الجائزين نعم أبي عبد الله الصوت الصوت تقطع وحسنه هنا انه, أنه مقطع الكلام فهو شبيه بالفواصل نحو إن, إن لبثتم إلا عشرة وعلى ما قال فلا حاجة إلى تقدير عشر إلى عشر ليال وجز فإذا بلغن أجلهن إن عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء أو المسلمون فيما فعلن في من التعرض للخطاب والتزين بالمعروف بوجه لا ينكره الشرع والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به التعريض ايهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازة كقول المحتاج جئتك لأسلم عليك من خطبة الخطبة بالكسر طلب المرأة النساء المتعدات المتعد الم نعم المعتدات نعم المعتدات للوفاء كقولك إنك جميلة وإن النساء من حاجتي ونحو وحر وحرم التصريح بخطبتهن وأما الرجعية فحرام على غير زوجها والتصريح والتعريض او اكننتم في انفسكم اضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريض علم الله أنكم ستذكرونهن أي في انفسكم فرفع عنكم الحرج في ذلك ولكن اي فذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا بان تاخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره وقال كثير من السلف يعني الزنا وقيل ان يتزوجها في العدة سرا نعم والرابع بعد إلا أن تقولوا قولا معروفا أي لا تواعدوهن بشيء إلا أن تقولوا أي بالتعريض أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروف معروفة وهي التعريض ولا تعزموا عقدة النكاح أي لا تعزموا عقدة عقدة, عقدة النكاح نعم قلنا اي لا تقصدوا الجادب انها عرف عقد ان يكون النبي الفعل ابلا وقدر المماطل ان وقدر المضابط ان العزمه انما يكون على الفعل لا على نفس الاجل حتى يبلغ الكتاب اجله حتى ينتهي ما كتب من من العده والاجماع على ان لا يصح العقد في العده وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها حرام عليه تلك المرأة بالتأب بالتأبيد واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم من عزم ما لا يجوز فاحذروه فخافوا الله ولا تعزموا واعلموا أن الله غفور حليم وبخهم أولا ثم لم يؤيسهم من رحمته نعلم هكذا قال لا جناح عليكم أي لا تبعة لا من مهر أو لا وزر لأنه ليس ببدعي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضو لهن فريضة توجب لهن صداقا و ونصب فريضة بمعنى مفروض على المفعول به أو, أو بمعنى إلا أن أو بمعنى إلى أن أو بمعنى الواو يعني لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسمى ولم ولم يسم لها مهر فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل وإذا كان غير ممسوسة وسمي لها مهر فلها نصف المسمى ومتعوهن تقديره ومتعوهن من مالكم وهي من قبيل المسيس وتسمية المهر تستحق المتعه فقط اجماع قال ظاهر قبل من غير على الموسع الغني قدروه ما يقدره قدره ما يقدره ويليق به أو ما يقدره لعله كذا ويليق به وعلى المقتر الفقير قدره كذلك متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه مستحسن شرعا ومرؤواة حقا واجبا صفه صفة متاعا أو مصدر على المحسنين على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقات فسماهم بالمحسنين ترغيبا وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن لقد فرضتم لهن ثريضا فنصف ما فرضتم أي فلهن او أو الواجب لهن ومنه يؤخذ أنه لا متعة فينئذ وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر نعم <تصفيق> إلا أن يعفون على وزن يفعلن أن يتركن حقهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا فقيل تسميتها تسميتها عفوا على المشاكلة أو لأن المقرر عند العرب سوق سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصفي فإلا لم يسترد فقد عفا عنه أو المراد الولي يعني إذا كانت بكرا وإليه ذهب مالك وقيل وإن كانت كبيرة ابن أبي ابن مرتبه ابن قال عليه الخلاة والسلام بس نعم نعم نقف إن شاء الله بعد أسطرنا ولي بن عالي عالي عباس أكثر نعم الله لله وأن تعرف أقرب للقوة خطاب للرجال والنساء ولا تنسوا الفضل بينكم إلى تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضلا بعض أن يتفضلا بعض بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير فلا يضيع تفضلكم وإحسانكم طيب نقف هنا في الله تعالى شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم نقف هنا نستجيزكم مما قرأنا شيخنا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم ما احسن الله اليكم نلتقيكم غدا باذن الله تعالى في مثل الموعد الى ذلك الحين نسويكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد السلام الله وصلنا إلى ايه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى بإذن الله نستكمل القراءة غدا إذا كان لنا لقاء إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزى الله كل الحاضرين معنا من الحضور والمشايخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن الشيخ يدخل